الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبني بيتا قرين تكاليسا باسي فجراني فجراني فجلسوا تمالا إن صداتنا أفشرة حديثنا الرقران حديث عايشاتي رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله عنها هي... قالت نجدت عن رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي تياني جر... جراني جدت عشان يعجبه خي سجالت چيزه التيامن مرق درسون... في تنقله قبيق الأشوكي السد وترجله دبسه في الأشوكي السد والطهوره بشأنه وضعه وقطهاره وفي شأنه كله هال إساء مركز سد هال إساء مركز سد وفي شأنه كله رسول ربي صلى الله عليه وسلم مرق درسون كإثجالة تاتجرتي جرتي أعيشان هاتم من توتا رضي الله تعالى عنها دوبا وفي شأنه كل جاتون حال إسهام رقصة حال إسهام ريوجران وانا قارى كيساتي جدتو وانا قارى كيساتي رسول ربي مرقضر سنجتو وفي شعنه كله جدتو كني وانا اكا وانا بدأ افرقوه فكين يفق استنجابه اكا فررقوه وانا اقنا اقنا كيسسنجر كني يا حديث براتين كيس يا هنجالچ <سؤال> جهجه كومير گدر سور رسول ربي صلى الله عليه وسلم تنعلي هيچچون کوپي گداچو ترجلي هيچچون دبسا فيلاچو ميرغان جلقبن گره ميرغاتين جلقبن سنلله رسول ربي صلى الله عليه وسلم گره ميرغاتين جلقبن چينا ميرغاتين کينا هرک ميرگا جيرون جلقبن دبثا دبثا يرو فيلا تاواميرگا بيتا قبا جيها دوبار حديثا كنار داون نرغن نو اكاتا رسول ربي قل كلنوفي الله رسول ربي قل قلنا في ايغو اراء نفلتان ججرار نفلتان اككذي بارك الله بيكم <تصفيق> <تصفيق> حديثة قنات رأينا نرى مرقان جلقبو يروكو بيغورة وان غاري غاري يوهجة شرابي اللي شورا بي لوخا جيتيو كي يا ا اوفتا فكيا فكا جاكيتير هرغا سري يوغورا تنيلله نو كو فوچو كي يوغورا تنيلله لوخا مرغا تيندور غوداچو خانا كارايچو امو يروبا فتن فكين يفكوك يروبا فتن بيتام بافتن اقنا جلن هاي حديثنا الثانو عن أبي هريرة, ابي هريرة رضي الله عنه قال ابي رضي الله عنه قال ابي هريرة رضي فمربي صرح جالة نجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جلن اذا توضعتم يوضوء يو قوتا إذا توضعتم جدش يوضوء يو قلوت سينتا جدش يوضوء يو قلوت سينتا فابدأوا جلقبا بما يأمنكم مرقكي السنين جلقبا جدش أخرجه الأربعة جر أفران تباسي جر أفران ورى أهل السنن جر أمن ساني السنن ورى وصحاه بن خزيما ابن خزيما الحديثة نصحيها جلين إذا تبضعتم جتون يو إتسين تنجتوا يو كا. إذا أردتم جتون تتقدر ما يو إتسين يو وضعت فيه تنجتوا وإذا وضعت رأف قدتها وان النذرقور فابدأ بما يأمنكم مرقان جلقب جتون جتشو. ما يأمن جتون مرقو ون جتون مرقو هار كاميرغا لو كاميرغا اكناتي او خودا هار كاميرغا لو كاميرغا واميرغا مرغا تهين جلقا بودا ججو اي حديثني كوني ورسونا ناتوبا سي حديثني ورسونا ناتوبا سي حديثني صحيح هي الرا ارجا انه امو حديثه كنرا مرغان جل كابون سنه هو الرا ارجن فابدوا جدي امرنا سيد رسول ربي صلى الله عليه وسلم ايه مركون هو ما علي يوجدن امن الور الشافعيوتا واجب مجراني جج غري كسدن ور محمد جت لكن جتي هون اسرهان سبن جدان جيكهوني واجب اجچون कोणी صحيحہ متي سنن ادجدان ظاهر اديسار ميرگانجال قبو واجبتا هو يرو دي قن نو لو کھتاي هر کھتاي رسول ربي رب اما حديث عثمان فا قدبري رسول ربي مرغانجل قبل حديث زيد حديث علي كان مره كيستو رسول ربي جچو ترا ارغنا لكن جمهور العلماء هادول العلماء جتو جمهور اقل بيتجدمو ه الجمهور جچون علماء مرغانجل قبل سنن اجدان mir ganjal qabun sunna ajdan wanni wajibo kanarra sunnat tinujji ri homali yoka jettantaate taghsilu wujuhakum wa aydiyakum jette ayan qur'ana dubacchun sunni mir gadursa bitay o gadursa jette ayat مرغة درسون واجبا متى جدا علماء لكن حديث برعالي خجر رسول ربي صلى الله عليه وسلم مرغة درسون إسان جالة جيسة إنجنة مرغة درسون رسول ربي طهارا كبير رحشو كبير رحشو كبير درس جالة جيسة جلسوني كي سانوما جالا تشي سامالي ديرقاما ميتي نمن قبتو ييچو اودو كانا ما قبتو يوكا ديرقاما نمرت تا تا تي رسول ربي ديرقاما جاداني تين انفاباسان مالهي اعيشا فقيها نما علمي بهو سلا هنمت واجبته قنا اجمع علماء وليقلت علماء لم يرغانجل قبو سنن اكو امام النووي فيما من قدامان فاضبته سنن مالي واجب درقاماتي دني وعلى كل التي إما يعلي بارك الله فيك حدثنا تعان وعلي المغيرة من شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي توضأ وضوء قدني وستان فمسح نهقاً بناصيته ثم أسا وعلى العمامة إماماً غبان الله غوتن والخُفَيْنِ هِن هكانجچو امامو گباله هكاني والخُفَيْنِ كُوبَي لمان لياقال ڇا ما بيتن مسلم حديث امام مسلم تو اديسي ايه حديثة راوين حديثا كقراني كلين مياها كيستة نره دبره مغيران نره رفنه سينا مغيران إره مغيران كني علم شعب علم عامر جلاني يعني الثقافي لا قصد إساء الثقافي رضي الله عنه برا خندق اسلامه. برا خندق إسلامه مهاجر تهي مديناء غليجره أول لأنه يفعل حديبيات ورسول ربي خدم الراجي وضعي ثاني كيساتي ورسول ربي خدم الراجي يجولي سات الرعو ديسي أك عروا أك حمزة كانين ترعو وراد كانين ترعو ديسي حديثة أبو ف قروته دا اني قروته ور عربا كانا ور اكان هاسابي كو ورغرتني إيه... يوجي د جيتي сада غامو غرغودا اكانا كانا انينكو ناربا كيساتي غندا موتي ته كوفان اللي بول شاتوري زمن عمر بن الخطاب تدرا زمن لما فامو زمن معاويه برش انتمت دوي كوفاتتي برش انتمتي دايجتو غند كوفاتتي هجره ال ا مغيران كوني مغيرا المشعبه علم أبي عامري سقفيرا قصت إسام برا خندق إسلامه مهاجرته رسول ربي رتقلي أول ليلة الحديبيات ورسول ربي وضوع كيست خدم الراجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وضوع كيست والراخدم الراي اجول لي ساتو حديث الراودسي عروانفا حمزانفا الراودسي ابي بردانفا قروتي ارباتي نميوجي جدي جتي sada gantu nama kanati basraniratti motum ma argate bulchature ega si kufa nal le bulche yero lama ganta kufa زمنه قامو زمنه معاويا ب لشي برشن تمتيدو اي اجرى رسول ربي ارا غند كوفا كنتي مغيرا ن مكنه انا نما حديثا رسول رانونا كالراي يوبربدن كتاب الاصابه الله چون ندي تنبلن دو بعد اذننا ونن نون جدي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وضوء قاني فما صحب ناسياته سمو اسا وعلى امامه امامه غبار رغوتن واتم على الامامه امامه غبار رغوتن والخفيني كوبيللي غبار حقاني ا ها حديثا كان غري دبسا يوخا غريري ريفين سماتا غوتو ولينغاون نمراتي دير قماميتي ورجلو ابان كتابا ابان لكن اموجي تشي سانيزن ونه حديثا كناراي ساني ا رغا اي تيتاون انجيرو نامي غاري نام ريفينسا اقوما اول رت دبرسني اقوما اول رت دبرسني رسول ربي درا سمون تو قتني يغاسي متا غوبا امام غبار رانغوتتن سمو قفرت ينغبا بن رسول ربي صلى الله عليه وسلم قناف اديغني قولي راغا اساني انتو امام اوفتني غبار رانغوت الرسول ربي ريف سينمايو مكشوفه تي بن يقا قولا كواير رنجر شوف اي ساتو حقوتي نمرة تدريكبتها اكو ماديس عبد الله المزيدي كا دبرسني كيفه تدبني براده بري ان الكين فان رسول ربي كتابتا هدينجزتي رسول ربي ار انك قلمني جدي حديث متقو كيفستي رسول ربي سموقه فتت قني دي سنجچون ا يو Kawan is sanje tun hinna qalam lede yon haqa tar rasul rabbi rifen sa ufi amama gubbarangu tanjechu amama gubbaram itgu tane arga mamale rasul rabbi irra rifen sa tikoma tu qani di e gutu walingau qabdi ريفنس غوتو هاكو قبد الجنمانه اني گادن دا قبو ريفنس گي ييتيتن گوباتو ييتديسون انتا هونتا يتاتو والينگاون برباچي سادا ورجيدو تجراسن چچالال لجنه گارين نما هاد چيكو تيبكر ريفنس نما دبثارا متاير راتبيك حديثه إتيانه توكچكنا فرنا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر الراوي فمي جابر بن اللي اسدرنورنده بري والحديثه كماوله دي جابر بن الله المحرام جابل جابر بن عبد الله ابن حرام الانصاري الثلمي صحابه رسوله عت يسا في ابالين جردت صحاباره بربوده صحابه وار حديثه او ديسر رايي jira jabirin kun tole بارك الله فيك دوبا جابرين قني اه ورى حديثه كوماولودي سراي وراتور باور الحديثه كوماولودي سيمين نونفا جرسن ور الحديثه كوماولودي سي لما تربي نين مين نايت انجيرتاني نمني انا جيرونجرو داتفي انا كاجا اللهم نجنا برحمتك اوكي ابو هريره تكه دحا دحا ايوه يلا جزاك الله خيرا تنمسرا بين ادراونو سي فينا مسفكاتل له ابو هريره عائشة لما ما شاء الله عائشة لما دحاكا عائشة لما عبدالله بن عمر عبدالله بن مسعود صح مرته نو سريلا بن مالك ايوه ايوه صح نعم نبرانجير وقاكر نوراليمان فاوان برستان جابر بن عبد الله ما ايه كما ما اركا قبل هناسه سريره سريره ايه كبيرا في التنيو ابو هريره عائشة علما عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود بن ابر ارث مالك شن جابر بن عبد الله جهه نمتكم اسمي يوم في الثانيه جت تربيني ا ابي سعيد الخدري اذا والمكثرون في روايه الخبر ابو هريره يلي ابن عمر وانس والبهره والخضري وتم وجابر وزوجة النبي كذا انسان كاكاس كذا شعري اكثرت نظم قبا والمكثرون في روايه الخبر ابو هريره يلي ابن عمر وانس والبهر والخضري وجابر وزوجة النبي جدهني اكثرت دفثني جابرين سيفحجي كيسات حديث قد حديثيرا فوديس جابري كانا جابري كانا جكتو سيفحجي كيسات حديث ديرا كانو وديس رسول ربي وجين دوله هيدو دو هي اي سينا ديرا اغانو رتني توكي تانتو بتتني مال جادوبا سيفحجي رب رسول ربي كيسات الله وربي كان جلقبني جلقبني ربي كان ما يجري جلقبني إن الصفا والمروة جلق إن الصفا والمروة وتجل مروا عن الجلقبنات إن الصفا جلقبني هناك مثلا وضوء ما يجري فاغسلوا ما يجري قرآن كيسات ما يجري دبت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا رتبه قناه اوديسي اا دبته درفولمان جالقبا ججوا بارك الله فيكم اخرجه النسائي اوديسي هذا كذا بلفظ الامر لفظ امره ابدا وجتا خان وهو عند مسلم لفظ مسلم امرت بلفظ الخبر لفظ هيمان ساعتين جرا ابدا وجت تجرا ابدا جلقب. جلقب. إسن إسن أكاس يبداو لفظ خبراجچون لفظ امريجچون امو يبداو جالقبا يت اسم ويتوضع جالقبا مسلمين برت امو يبداو انين جالقبا عماني وري كارتاني حق <تصفيق> علمي اكو كتلمي مغباب عبد الله دانيك قتا نودوتا تي ولت اوينه جننا اكنتي كل كل سنه ربي امه دراني الرحاج لتو ورتي رسول ربي نونغه نوليو ور خراسان دي ربي نحاتا سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين